فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجعا إن, يتراجع إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون